وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ حَكِيمًا خَبِيرًا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 الرحمان فاسأل به خبيرا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن انا نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء جَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيْرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَتَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا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 إن عذابها كان غرامة إنها ساءت مستقر ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتر و كان بين ذلك قواما